ليؤدي الذي ائت من أمانته ويتق الله ربه ولا وَمَنْ يَكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ عَذِيمٌ في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو هو يحاسب كل ذي الله الله الله الله الله, الله, الله. فيغفر لمن يشاء <تصفيق> لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما فيا لمن يا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الله الله عليك. توي الرسول لنا فيقو بنا احد من رسولي الله. الله يا سيدنا الله الله الله صباحك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإذنك المصير لا نفرق بين لا يكلف الله نفساً إلا أسعى لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تفتح لا لين لايل عليكما على الذين رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مِمَّا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ رَبَّنَا يرمنا روحنا <تصفيق> <تصفيق>